الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق لا وته أولئك يؤمنون به وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين